قلوا لنا ربنا ولم ترضى عن كل يهود ولا نصارى ومنافق العصر يقولون لا سوف يرضان فمن نصدق نصدق ربنا ام نصدق المنافقين صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي مع الله القدس تنادي والقدس تنادي والقدس تنادي صرخت صراخا فطريقي فطريقي صبرا فطريقي والحور تنادي والحور تنادي إلى الأقوى أتذكر لما ودعتك دعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشوى فرحلت لأمدي محفر في زماني وأن يتسلط للأجرى فحملت سيني رفعت لواي ومضيت فاتل في الأعداء في الجنة أشدر وأرتل أحد وأرتل آيات القرآن وأقابل فيها سوى وبنيها وأعان قا أهل و